بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شاء ننزل عليهم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 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَ رَبُّكَ مُوسَى أَنِّي أَسْلِقُ قَوْمًا ظَالِمِينَ قَوْمًا فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَكُودُ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا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 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ تَظَارَعْتُمْ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَتِ الزَّعْمُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّقْنِتِينَ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 إنه لكبِرُكُم الذي علمَكُم السحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَكُمْ أَجْمَعِيدٍ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُقْرِضُونَ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 وعود وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقيب فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون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 وأن جينا موسى ومم معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم منيد وإن ربك له العزيز الرحيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو الليل لا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفي والذي <تصفيق> يميتني ثم يحيي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 وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّتٍ نَعِيمٍ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين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 فأن جئناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباطن. إن في ذلك لا آيات وما كان أكثرهم مؤمنين. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ لِّلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَكُفُّهُمْ عُدًّا أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تحبضون وتتخذون مصاري على علكم تخدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمْدَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ وَذَنَبٍ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 ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صارح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 صادقٌ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم النعيب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 قَوْمَ لُوطٍ الْمُرْسَلِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا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 بل أنتم قوم عادون قالوا لَئِلَّا أَنتَ تَهِيَ اللُّقْلَةَ كُونَنَّنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيِّ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِدِ رَبِّ نَجِنِي وَأَجْلِمِن ما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابر ثم دمرنا الآخرين. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْكِ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُذَرِّدِ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَة وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمِ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 أفألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقصطاس المستقيم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 نزل به الروح الأمير على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين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 أَفَمَن يَعْبُدُ ذَا النِّعْمَةِ يَسْتَجِيبُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ تعود وما أهلكنا من قرية إلا لها منذر ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين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 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَلَّ قل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين إنه هو السميع العليم هل أنبى بأكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفئك أثيب يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصلاة صادقات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ايمن قلبي يقرب